قالت لي أريدك أن تخبرني عن الاسلام قال قلت الأسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت صليين خمس صلوات في اليوم وتزكي وتصومي وتحجي قالت بس, قال بس. قالت لا أنا قرأت أكثر من كده قال الآن اعملي هذا هو يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ليكن أول ما هزعهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإن أطاعك فدرج قالت له أنا قرأت أكثر من كذا قال لا اعملي هذا بس قالت هل ستخبرني أم أخرج أنا قرأت أن هناك حجاب قال طيب أنت الآن أبدأ بهذا؟ قالت لا أنا ما أتيتك من هناك حتى تقول لي بعض الأمور وتخبي عني بعض لا بد أن تقول لي كل شيء وإلا خرجت. ولي موعد معك بين يدي ربي جل جلاله إن جاء يوم القيامة أقول لربي يا ربي إني أتيت عند هذا وأن تعطت علم وما أراد إنه يجيبني. قال والله مدام هذه وجهة نظرك ومدام تشكي لي عند الله جل وعلا لا سأقول لك كل شيء عندك حجاب من رأسك إلى أقدامك. ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج طرف من قدم أم سلمة قال إذا ينكشف أقدامهن يا رسول الله قال إذا يرقينه دراعا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب عندنا حجاب من رأسك إلى الرجل قال طيب أنا عملي الآن كله رجال وأختلاط إذا أسلمت جوز قال لها أنت قلت لي لابد أن تخبرني بكل شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو النّرجوم بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ولا يجوز الاختلاط. قالت إذن أستقيم؟ يقول والله كأنها ضربتني بسلاح في وجهي. أستقيم خشيت أن تقول إذن والله مدام المسألة فيها استقانة وخسرانة لا ما أبغى الدين. قلت لها أنت الآن تبقي اللي قلت لك بعدين أتفهم. قالت إذن أستقيم؟ أستقيم. قالت همستها همسة. ثم قالت أسألك سؤال أخير.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 فإن أردت أن تمشي معي في هذا الطريق حتى نصل إلى الجنة وإلا أعتذر منك فلا أسمح لأحد أن يقف في طريقي إلى رضا ربي جل جلاله ثم كتبت له مع خالص تقديري وأرفلت الفاكس ثم بدأ تسألني أسئلة فرعية يقول والله إني أجيبها وأنا كالمجنون ما هو إلا وقت قصير؟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 360 ألف دولار تضحيم بها وأنت فقدت عملك الآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 تكاد السماوات يتفطرن مِنْهُ وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الْجِبَالُ هزاما أن دعوا للرحمن ولدا تقول أنا كنت جَرِيمَةً جريمة أنا أقول كلمة لو أذن الله للوجود أن يعبر لنشقت الأرض الْجِبَالُ الجبال وتقطعت السماء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 الا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا خافوا من هذه المرأة التي لم تحرك لهم كلاهم ولم تحرك لهم أقدامهم ولم تجري في صدورهن أنفاسهن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 كان ميتا فأحييناه وجعلنا له, وجعلنا له أورا يمشي به في الناد كمنة له في الظلمات ليس بخالج منا كذلك ذنين للكافرين ما كانوا يعملون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 فوالله سوف يعلمنا معنا لا إله إلا الله إذا دكت الأرض دكا دكا ونصفت الجبال نسفا وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من أتى بالسيئات وسوف يسأل ربنا عن الخطا وتائل عن العيوب وسائل عن اللسان والجنان وسائل عن كل لحظة بالحياة